لماذا لم أعد أبكي من خشية الله؟ لماذا لم تعد تتأثر وتبكي من خشية الله؟ أول الأمور أحبابي أننا أغرقنا في التعلق بالدنيا وانشغلنا بها حديثنا ديداننا هجيرانا في مجالسنا إذا خلونا أو إذا اجتمعنا إنما هو حديث الدنيا نتحدث عن العقار والأسهم وعن الإقبال والإدبار والسفر والنزهة إلى آخره فلم يجد هذا القلب مساحة مع هذا الزخم وذلك الضوضاء لم يجد مساحة حتى يستريح إلى ذكر الله أو حتى يبكي من خشية الله إن من أسباب قسوة القلب وجمود العين الإثم بعد الإثم والذنب بعد الذنب أنا لا أطالبكم ولا أطالب نفسي أن نكون ملائكة كراما بررة لا بد أن نتحدث عن الدنيا قليلا لا أن نتحدث عن الدنيا عامة يومنا لا بد أن نقع في الإثم والخطيئة لأن مركب النقص الذي ركبه الله عز وجل فينا لا بد أن يقع أحدنا في الإثم من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يعاوده الفينة والفينة إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر إذا ليست القضية في أن أخطئ أو أن تخطئ لكن القضية في أن نستمر الخطأ القضية في أن نعود إلى الخطأ مرارا وتكرارا وأن ندمنه وأن نتلبسه دون أن نشعر به الإثم بعد الإثم والذنب بعد الذنب مانع من حركة القلب ومالع من سيلان الدمع على الخدود نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا نزع وتاب واستغفر سُقِل قلبه ثم إذا عاد وعاد نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يكون الران الغلاف الذي يغطي القلب فلا يعود هذا القلب ينتفع بموعظة ولا بآية كالكوز مجخية لا تنفعه المواعظ والآيات. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.